えっ 「ちしがれ احساسي وفكري والغلا والحب عذري」「لو عطوني كل كون ولا لو مهما عطوني مستحيل اترك حبيبي ا حبيبي ف ي ك مهما يعذلوني انت, انت ساكن في عيوني وانت صدقني حبيبي خلي كل الكون يدري انك الله في عامري مات يعادلون ع ي و ن ي وانت صدقني حبيب تشغل احساسي وفكري والغلا ء والحب عذري تشغل احساسي واعطوني ف ك ر ي و ل ل والحب غ ا ء ذ ر ي و كل كون ولا لو م ه ن ا اعطوني مستحيل ا ت ر ك حبيبي يا حبيب ي